الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي لله على وعلى آله محمد وصحبه أجمعين رب تكلمنا في الدرس الماضي على واجبات الطواف فقلنا يجب ستر ا ل ع و ر ة و ط ه ا ر ة الحدث والنجس و أ ن يجعل البيت عن يساره و أ ن يبتدئ بالحجر ا ل أ س و د محاذيا له في مروره بجميع بدنه فلو ب د أ بغير الحجر لم يحسب ف إ ذ ا انتهى إ ل ي ه ا ب ت د أ منه وقلنا يجب أ ن يكون جميع جسده خارج البيت ف إ ذ ا كان جزء من جسده داخل البيت لا يصح طوافه ومن ذلك ما لو مشى على الشاذروان أ و لمس الجدار أ ث ن ا ء مشيه ويجب أن يكون الطواف سبعة مرات وأن يكون داخل المسجد فلو و يصح المسجد خارج المسجد سبع أن مرات داخل طاف فلا ا ط ف هذا ولكنه لو وكانت داخل المسجد وكانت الدائرة فيصح مهما في الدائرة مهما ه طاف اتسع فيصح مستسعة ب ا ل ن س ب ة لواجبات الطواف وهي شروط في صحته و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للسنن هناك واجب ما أ ذ ك ر ذكرناه أ و لم نذكره أ ل ا وهو ا ل ن ي ة ف إ ن الطواف لا يصح إ ل ا ب ن ي ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى فلا بد من ن ي ة الطواف وهناك شرط ثامن أ ل ا يصرف الطواف لغيره كمن كان يتبع غريما ر أ ى غريما له حول ا ل ك ع ب ة فتبعه يريد أ ن يمسكه إذا كان ابتداء الطواف ينوي تبعه ولم فهذا لا يصح طوافه بحال ل أ ن ه ما نوى الطواف أ ص ل ا وكذلك لو نوى الطواف ولكنه لما ر أ ى غريمه صرف الطواف ل م ت ا ب ع ة الغريم وبهذه ا ل ح ا ل ة يكون قد انقطع طوافه الشرط الثامن لا طوافه لشيء آخر سوى الطواف فإذا صرفوا لشيء آخر سوى الطواف صرف وانقطع طوافه لشيء لشيء الأصلاف يصرف آخر آخر صرف أن سوى سوى أ م ا ب ا ل ن س ب ة للسنن ف ث م ا ن ي ة أ ح د ه ا أ ن يطوف ماشيا ولو كان الطائف ا م ر أ ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا محمولا على آ د م ي ن أ و بهيمه هذا إ ذ ا لم يكن له عذر ف إ ذ ا كان له عذر ب أ ن كان مريضا أ و كبيرا لا يستطيع الطواف ماشيا ففي هذه ا ل ح ا ل ة لا مانع من أ ن يركب سواء أن ركب دابه ة ح م ل او ل ن ا س د الدابة خ و يتصور ل الأيام لا هناك أشياء في شيء هذه حمله ل ح الدابة كان ذ الناس ا ك ل ل ا ا م م في ز ل اليوم فدخول الدابة لا يتصور ولكن م وأما ا ض ي يتصور يتصور شيء آخر و ويطوفون أو الدابة كالعربة التي يركبها الناس بها الناس فما يقال على ا ل د ا ب ة في الماضي يقال اليوم على العربه وعلى الوسائل ا ل أ خ ر ى التي يتخذها الناس ف إ ن كان له عذر فلا مانع أ ن يحمل لما رواه البخاري ومسلم من أ ن أ م ة س ل م ة قدمت م ل ي ض ة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وراء الناس و أ ن ت ر ا ك ب ة وروى البخاري ومسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في ح ج ة الوداع ليظهر فيستفتى فطواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لم يكن للترفه و إ ن م ا كان ليظهر ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حج ة وقال للناس خذوا عني مناسككم وبناء على ذلك لا بد أ ن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بارزا حتى يرى الناس أعماله وثانيا الناس لا يعرفون مناسك الحج فلا بد ان يسالوا ل ل صلى الله عليه ه ولذلك س م فيهم وهو و ل ط ا ف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام راكبا ليسال ويجيب ولذلك قال الفقهاء كل إ ن س ا ن يحتاج الناس إ ل ي ه فيما إ ذ ا احتاج اليه لا مانع أ ن يطوف راكبا أ و لا مانع أ ن يطوف بارزا للناس حتى يرى ف ي س ت و ت ن ت أ س ي ا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلو ركب بلا عذر ما عنده عذر لا مرض ولا كبر وليس عالما حتى ي س ت و ت ن قال لم يكره ولكنه خلاف ا ل أ و ل ى ا ل أ و ل ى له أ ن يطوف ماشيا و أ م ا ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة فهي أ ن يستلم الحجر ا ل أ س و د بعد استقباله أ ن يلمسه بيده أ و ل طوافه ويسن أ ن يكون باليد اليمنى و أ ن يقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ف إ ن لم يتمكن من استلامه بيده استلمه ب ع ط ا أ و بشيء معه وهذا ب ا ل ن س ب ة للرجل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ق ا ل فلا يسن لها لا الاستلام ولا التقبيل ولا القرب من البيت إ ل ا عند خلو م ط ا ف ليلا أ و نهارا إ ذ ا كان المطاف خاليا من الرجال فلا مانع من اقترابها منه و إ ل ا فلا ل أ ن المفاسد ا ل م ت ر ت ب ة على م ز ا ح م ة ا ل م ر أ ة للرجال أ ع ظ م من المنافع التي تجنيها من ت ق ب ي ل ح ج ر ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح واذا قبل الحجر وضع جبهته عليه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البياضي ويسن ان يكون التقبيل والسجود ثلاثا كما قاله الامام النووي في المجموع وهذا الحكم انما هو للركن كما ذكرنا في الدرس الماضي عند الكلام على البدايه من الحجر والنهايه عنده هذا الحكم ب ا ل ن س ب ة للركن فلو نحي الحجر من مكانه أ و وضع في مكان آ خ ر من ا ل ك ع ب ة استلم الركن الذي فيه الحجر وقبله وسجد عليه فان إ ن عن يتمكن من عجز تقبيله تقبيل لم ل ح ج ر ف إ عجز عن تقبيله ووضع تقبيل جبهته عليه ل ز ح م ة مثلا استلم بيده يكفيه أ ن يستلمه بيده لما روى الشافعي واحمد عن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إ ن ك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إ ن وجدت خلوه ة وإلا ف ل وكبر فإن وجدت خلوة فقبل و إ ل ا فهلل وكبر ف إ ن عجز عن استلامه بيده لم يستطع ان يستلم الحجر بيده س ل م ه بنحو العصا او ب خ ش ب كما ذكرنا ثم يقبل بعد ذلك ما استلمه به ان استلمه بيده قبل يده ان بالحجر وان لم يصل اليه واستلمه وان لم يصل اليه وصل اليه وصل يصل يصل ووصل بالعصى قبله لم قبل لم بيده بيده الصحيحين خبر امرتكم بامر يده فأتوا استطعتم العصى في اذا ولما روى مسلم رضي الله ت ع ا ل ى عن ه ع ن ن ا ف ع قال ر أ ي ت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده ويقول ما ت ر ف ت ه منذ ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ه الله عليه وسلم كان هذا فإن عجز عن استلامه بيده أي أن أو أن النبي يفعل يكفيه يشير ي كان فإن عن بالعصى قال صلى وسلم ل عجز إ سواء كان بيده او بشيء فيها من عصا او غيرها روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير له كلما اتى الركن اشار اليه بشيء عنده وكبر فاذا لم يتمكن الانسان من لمسه يتمكن من بالعصا ي ن ج ب له أ ن يشير إ ل ي ه إ ش ا ر ة ويكون هذا في كل ط و ف ة يطوفها بحيث يكرر هذا سبع مرات في الطوفات السبع لما روى أ ب و داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله ت عنهما ا ل ى ع أ ن ه صلى الله عليه وسلم ف أ ن ا لا يدع أ ن ي س ت د م الركن اليماني والحجر ا ل أ س و د في كل ط و ف ة ف إ ذ ا ما يفعله في ا ل ط و ف ة ا ل أ و ل ى من استلامه وتقبيله والسجود عليه أ و من لمسه بيده أ و من ل م س ه بالعصا أ و من ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه ي ف ع ل ه في كل ط و ف ة من الطوفات السبع قال وهو في ا ل أ و ت ا ر آ خ د لحديثي ان الله وتر يحب الوتر ولانه إ ذ ا فعله في ا ل أ و ت ا ر يكون قد استلمه في ب د ا ي ة طوافه وفي نهايته وهذا خاص بركن الحجر و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للركنين الشاميين فلا ي ف ت د ي ه م ا لا بيده ولا بشيء فيها ولا يسن له ذلك لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان لا يستدم إ ل ا الحجر والركن اليماني وأن الركنان فما كان ا ل ن ب يستلمهما صلى الله عليه و ل م ي وما كان يقبلهما ولكنه لو قبل الركن السامي ما يكون هذا مكروها إ ذ ا استناه وقبله حبا في ا ل ك ع ب ة ل أ ن ه ا بيت الله لا ي ك ر ه له هذا لا يحرم هذا يحرم ولا يكره لكن لا على انه س ن ة ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما فعله والاتباع خير من ا ل ا ب ت د ا ع ا ل أ و ل ى الا ي ع م ه ذ الأولى أن لا يعمل هذا, هذا اتباعا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل رسول الله فقبلنا لمس خ ل ل ت ن ا أ ش ا ر ف أ ش ر ن ا لم يقبل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولم يلمس ولم يشر لا نقبل ولا نلمس ولا نشر ولكن لو فعل واحد من الناس هذا لا على أ ن ه س ن ة لانه لو فعله على أ ن ه سنه يصير في هذه ا ل ح ا ل ة ب د ع ة وعند ذلك ينهى عن هذا لو فعله لاعرو بالكعبة لا هذا. الناس يقبلهم لحجرين الصاعة والناس يتمسكون ويتلمسون بأثال الكعبة ويتعلقون ال�bbe لا لكنه لاعرو بالحال لا بالنسبه للرقم اليمن وإنما يتمسكون و دعنا يُعرق انه سنه حبا لا هذا به انه مان مان من من أنك من سنه видما حب حب بقيت ف إ ن ه يستدمه ندبا في, يستدم أن في كل طوفه ة الحديث الذي ا ذ ك ر ن قبل قليل ابن عن ع من ر رضي الله تعالى ع ه ف ي م الطوفات رواه ا ب نجبا خ ا الله كان لا إلا الحجر والركن اليماني فإذا الإنسان الركن اليماني ر ي عليه يستدم يستن يستدم في ومسلم وسلم صلى كل أنه أن ة من ل ط و ف ا ولا يقبله ل أ ن ه لم ينقل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبله ولكن يقبل بعد استلامه ما استلمه به ي ع ن ي استلمه بيده يقبل يده ف إ ن عجز عن استلامه أ ش ا ر إ ل ي ه إ ش ا ر ة هذه ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ن ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى أ ن يطوف ماشيا و ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يقبل الحجر أ و أ ن يلمسه أ و أ ن يشير إ ل ي ه وان يلمس الركن اليماني و أ م ا ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة من سنن الطواف أ ن يدعو بالدعاء ا ل م أ ث و ر عن سلف هذه ا ل أ م ة وخالفها وهو أ ن يقول في أ و ل طوافه وكذا في كل طوفه ي ق و ل عند ب د ا ي ة الطواف و ي ق و ل في كل ط و ف ة عندما يصل إ ل ى هذا المكان ب ك ل مكان دعاء أ ن يقول أ و ل ط و ا ف ي بسم الله والله أ ك ب ر أ ي بسم الله أ ط و ف بسم الله والله أ ك ب ر اللهم إ ي م ا ن ا به وتصديقا بكتابه ووفاء بعهده واتباعا ل س ن ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في ب د ا ي ة الطواف وفي ب د ا ي ة كل ط و ف ة من الطوفات السبع ف إ ذ ا وصل إلى الباب الى ب ب ا إ ل باب ا ل ك ع ب ة يقول اللهم إ ن البيت بيتك والحرم حرمك و ا ل أ م ن أ م ن ك وهذا مقام العائذ بك من النار ف إ ذ ا انتهى إ ل ى ا ل م ي ز ا ب ف ر تحت ميزاب ا ل ك ع ب ة قال اللهم أ ظ ل ن ي في ظلك يوم لا ظل إ ل ا ظلك واسقني ب ك أ س نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا لا أ ظ م أ بعده يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ويقول بين الركن الشامي واليمامي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا و ت ج ا ر ة لن تبور يا عزيز يا غفور هذا اذا كان حاجا واما إ ذ ا كان معتمرا فيقول اللهم اجعلها ع م ر ة م ب ر و ر ة حتى يناسب الدعاء المقام ويقول بين الركنين اليمانيين ركن الحجر وركن اليماني ويسميان بالركنين اليمانيين يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار قال ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه وهذا أ ح ب ما يقال في الطواف إ ل ي ه و أ ح ب أ ن يقال في كل ه أي في كل الطواف يحب أن يقال هذا الدعاء وهذه ا ل أ د ع ي ة ليست هي ا ل أ د ع ي ة ا ل خ ا ص ة التي لا يجوز العدول عنها هذا دعاء من ا ل أ د ع ي ة التي دعا بها السلف رضوان الله تعالى عليهم ولذلك صار هذا الدعاء م أ ث و ر ا عنهم لكنه لو اراد ان يدعو بغير هذا ففي ا ل أ م ر متسع ولكن م أ ث و ر الدعاء أفضل من افضل ل القرآن الكريم لكن هذا الدعاء المأثور عن الثلاث ق بقرار ر روي ا هذا ء ة يجوز عن أ من القراءه ة والقراءة أفضل من غير المأثور إذا قرأ القرآن تكون إذا القرآن ا أفضل قرأ ق غير ر ء من ت أفضل لأنه أجمع الدعاء الذي لم يؤثر. الإصرار بالذكر والقراءة للخشوع من يسن يؤثر هو ويراعي ذلك أ ي ض ا في كل طوافه اغتناما بالثواب وللانسان أ ن يدعو بما شاء من أ م و ر الدين والدنيا ونفضل للإنسان أن يدعو بأمور وان أن يطلب د من الله تعالى حسنا خ ا ت م ة هذه ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة إ ذ ن ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى أ ن يطوف ماشيا و ا ل ث ا ن ي ة أ ن يقبل الحجر و ا ل ث ا ل ث ة أ ن يدعو ب ا ل أ د ع ي ة ا ل م أ ث و ر ة و ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة الرمل فيصل للانسان الذكر ولو كان ان ل ولو ذ ك ك ر ا ص ب يرمل ا ان ي في الاشواط ا ل ث ل ا ث ة الاولى في كل ا ل ط و ف ة والرمل هو ان اسرع في م ج ي ه لا يعدو ل ا ي ك ب فيندب له ان يرمل في الاشواط ا ل ث ل ا ث ة الاولى لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى أ ر ب ع ا أ ي في ا ل أ ش و ا ط ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى يمشي السبب وهو الرمز واما ب ا ل ن س ب ة للاشواط أ ر ب ع ة فيمشي فيها مشيا عاديا خب ثلاثا ومشى أ ر ب ع ا و ر و ا مسلم قال رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ومشى اربعا. اربعا فاذا طاف راكبا سواء كان راكبا ل ل د ا ب ة فيما لو تصور هذا او كان في الماضي او راكبا اي و س ي ل ة من الوسائل ر ا ك ب ل ع ر ب ة او ل د ر ا ج ة او ل أ ي و س ي ل ة قال ي س ر ع بها سرعه فوق ا ل س ر ع ة المسير العالي ف إ ذ ا كان يقوده إ ن س ا ن ف إ ن ه يسرع به حتى تمتاز الاصوات ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى عن ا ل ا ر ب ع ة الاخرى قال ويكره ترك الرمل بلا عذر ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعل وقال خذوا عني مناسككم لكنه لو تركه في شيء من ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى لم يرمل في ا ل أ و ل أ و في الثاني أ و في الثالث أ و لم يرمل في الاشواط ا ل ث ل ا ث ة قال لا يقضيه في ا ل أ ر ب ع ة ا ل ب ا ق ي ة ل أ ن ه يفوت مكانه مثل ت ح ي ة المسجد يفوت مكانها بالجلوس مثل دعاء الافتتاح يفوت مكانه ب ا ل ت ع و ل أ و بقراءه الفاتحه وكذلك ولانه هيئه للاشراف الثلاثه الاولى فلا يكون هيئه للاربعه الاخيره ربما يسال سائل فيقول ما الحكمه في استحباب الرمل في هذه الايام مع زوال المعنى الذي شرع من اجله الرمل والسعي وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه هو واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إ ن ه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم ا ل ح م ة فلقوا منها ج د ة فجلسوا مما يلي الحجر ف أ م ر ه م النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يرملوا ث ل ا ث ة أ ش و ا ط و أ ن يمشوا أ ر ب ع ا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين د ع م ت م أ ن ا ل ع م ة قد وهنتهم ه ؤ ل اجلدوا ء أ من كذا وكذا قمش النبي ا ا ل عليه الصلاه والسلام امر اصحابه بالرمل و بالسعي حتى يروا المشركين الشده و حتى يظهروا الباس امام المشركين حتى لا يظهروا المظاهر الضعف فما الحكمه في هذا الفعل اليوم قال ا ن ف ا ع ل ه يستحضر به سبب ذلك و يتذكر ظهور امر النبي عليه الصلاه والسلام و ظهور المؤمنين على المشركين فيتذكر تعالى نعمة على إعزاز الإسلامي الله وفهم ل ه الصحابه ي عليه ا ان هذا مشروع ولذلك داوموا عليه ونحن لنا به قسوه حسنه ولذلك نص إ م ا م الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع على أ ن ه يكره ترك الرمل في ا ل أ ش و ا ط ا ل ث ل ا ث ة ك ل ا و ل ى وهذا الرمل في كل طواف يطوف به ا ل إ ن س ا ن حول البيت حتى ولو كان الطواف مندوبا قال لا ليس الرمل في كل طواف يطوف به الإنسان حول البيت في يطوف يعقبه سعي、مشروع. يقتص طواف وإنما بطواف بطواف مشروع مشروع مختص هو به يعقبه سعي、مشروع. والسعي المشروع يكون بعد ط و ا ف ي ن إ م ا بعد طواف القدوم و إ م ا بعد طواف إ ف ا ض ة ف إ ذ ا طاق طواف القدوم وكان حاجا ف إ ن ه يسعى وراءه فان اختار السعي و أ ر ا د أ ن يسعى بعد طواف إ ف ا ض ة ف إ ن ه لا يرمز ولذلك قال يختص الرمل بطواف يعقبه سعي المشروع و أ م ا ما سوى ذلك من الطواف كمن دخل المسجد و أ ر ا د أ ن يحيي البيت بالطواف أ و أ ر ا د أ ن يطوف متلفلا فلا يرمل هذا ل أ ن ه لم يسهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك لا يرمل في طواف الوداع وكذلك من سعى عقب طواف القدوم لا يرمل في طواف إ ف ا ض ة ل أ ن ه لا سعي وراءه والسعي لا يتكرر وليقل في رمله أ ث ن اللهم ء ا ر م ا ل ل اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ومقصة والأصحاب اجدوان الله عليهم على أنه أن يقول فيها ربي اغفر وارحم وتجاوز إمام عليهم عما تعلم إنك الشافري الله فيها اغفر على تعلم الأعز ربي يستن أنه أن أنت إلى السنة الرمل وهو مختص بطواف يعقبه سعي أ م ا الطواف الذي لا يعقبه سعي فلا يرمل فيه و إ ذ ا ما يطوف طوافا عاديا ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة أ ن يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه وكذلك في السعي قياسا على الطواف والانطباع هو أ ن يجعل وسط ردائه تحت منكبه ا ل أ ي م ن و أ ن يجعل طرفيه على ا ل أ ي س ر فالانطباع اذا ايضا مخصوص بالطواف الذي يرمل فيه والرمل مخصوص بالطواف الذي يسعى عقبه فكل طواف يرمل فيه يتبع فيه وكل طواف لا, ير... لا يرمل فيه لا يتبع فيه نفهم من هذا ان الاطباع ايضا مخصوص بطواف يعقبه سعي لانه هو الذي سيرمل فيه وهذا الاطباع انما هو للرجل واما المراه فلا تتطبع والاطباع يكون فقط اثناء الطواف فلو اراد ان يصلي ركعتي الطواف فانه يترك الاطباع ويضع غذاءه على منكبيه ب ك ر ا ه ة ب الطباع في ا ل ص ل ب و ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة أ ن يقرب من البيت شريطه الا يؤذي واحدا من الناس ممن يطوف حول البيت ل أ ن كان المطاف خاليا ف إ ن ه يندب له أ ن يقرب من البيت لشرف البيت و ا ل أ ف ض ل أ ن لا يجعل بينه وبين البيت أ ك ث ر من ثلاث خطوات هذا إ ذ ا استطاع إ ل ى هذا سبيلا فلو لم يستطع ب أ ن كان البيت مزدحما أ و كان إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقترب من البيت فوضع الرمل على نفسه في ا ل أ ش و ا ط ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى فلو فات الرمل بالقرب من البيت لزحمه الناس حوله فالرمل مع البعد عن البيت اولى من القرب من البيت مع ترك الرمل ولكن لنفترض انه لو ابتعد عن البيت يستطيع أ ن يرمل ولو اقترب منه لا يستطيع ان يرمل لكنه لو عارض هذا أ ي ض ا أ ن ه إ ذ ا طاف بعيدا عن البيت ليرمل صدم النساء فالقرب في هذه ا ل ح ا ل ة حتى لا يصدم النساء مع ترك الرمل م والسنه ا ل س ا ب ع ة أ ن يوالي الطائف طوافه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه طاف طوافا متتابعا وخروجا من خلاف من اوجبه الفقهاء يجب أن يكون متتابعا أن يتكلم أثناء طوافه. لما ذكرناه من الحديث الطواف ب م ن ز ل ة ا ل ص ل ا ة إ ل ا أ ن الله أ ب ا ح فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إ ل ا بخير ولكن ترك الكلام أ و ل ى إ ل ا إ ذ ا كان أ م ر ا بمعروف او نهيا عن منكر أ و تعليما لجاهل أ و جوابا لمستسلم ويكره ل ل إ ن س ا ن أ ن يشبك أ ص ا ب ع ه أ ث ن ا ء الطواف أ و أ ن يفرقعها أ و أ ن يكون حاقنا أ و ح ا ق ب ا أ و ب ح ض ر ة طعام تتوق إ ل ي ه نفسه وكل هذه ا ل أ م و ر لم ينص عليها في الطواف و إ ن م ا نص عليها في الصلاه عليه ة والسلام بمنزلة ي في الصلاة يكره في الفقهاء في هذا قياساً بالطواف على فما يكره قياسا يكره الصلاة الطلاة ذكرها هنا هذا المقام الطلاة الصلاة وإذلك على تكره ب ح ض ر ة الطعام والشراب وكراهه إ ذ ا ا الإنسان حاقنا حاق حاقبا ن فكذلك أو ك ي ه ل ط و تتوق ا إذا كانت ف ف ن س إلى الطعام فأولى لو يركل كان جائعا بأن أن وأن يطوف حتى و ف الشرب ر ويكره غ فيه ا أ ك ل ل و ا أ ث ن اخف ء الطواف وكراهة الشرب أ من ك ر ا ه ة الطعام قال وينبغي أ ن يكون في طوافه خاشعا خ ا ض ع ا حاضر القلب ملازما ل ل أ د ب بظاهره وباطنه مستحضرا في ق ل ب ي ع ظ م ة من هو طائف ببيته ويلزمه أ ن يصون نظره عما لا يحل نظره إ ل ي ه من النساء وغيرهن و أ ن يصون قلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى ل أ ن ه إ ذ ا ذهب إ ل ى ذلك المكان و أ ث ن ا ء طوافه بيت الله وفي بيت الله ومع هذا يحتقر الناس ألو لا لو ان لو أ يطوف ل س في بيته ي من أن يطوف حول البيت وهو بهذه النفس ا ل م ت ك ب ر ة وبهذا الغرور وبهذا العجب الذي يحبط ا ل ع م ل ولذلك يجب عليه أ ن يصون قلبه ع ن احتقال من يراه من الضعفاء والمرضى بل يجب عليه أ ن يكون عونا لهم و أ ن يشكر ربه على ن ع م ة ا ل ص ح ة التي آتاه إياها وهناك أ ن يعلم السائل برفق م س أ ل ة يثيرها أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل أ ل ا وهي أ ي ه م ا افضل ل ل إ ن س ا ن الذي يكون في المسجد الحرام هل ا ل أ ف ض ل أ ن يتطوع في المسجد الحرام بالطواف أ م ب ا ل ص ل ا ة الطواف ب م ن ز ل ة ا ل ص ل ا ة والطواف شيء لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يفعله دائما ل أ ن ه غدا سيسافر ويترك ا ل ك ع ب ة ولكنه في نفس الوقت ا ل ص ل ا ة في المسجد الحرام تعدل م ئ ة أ ل ف ص ل ا فيما سواه من المساجد مع ه ا المسجد النبوي والمسجد ا ل أ ق ص ى ف ا ي ه م أ ف ض ل و ا في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يتطوع بالطواف حول البيت وطبعا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يطوف حول البيت متطوعا يجب أ ن يكون الطواف سبعا ولو كان ا ل طاف و طوفتين طوفة واحدة ما ي ع ب ر و ولو ا بطائفا طاف ط ف ت ما يعتبر طائفا ما يقال إ ن ه طاف الا اذا طاف سبع مرات حول البيت ف أ ي ه م ا أ ف ض ل هل ا ل أ ف ض ل أ ن يطوف حول البيت سبع مرات أ م أ ن يصلي أ ن يتطوع ب ا ل ن ا ف ذ ة في المسجد الحرام قال, الإمام من رحمه الله تعالى قال الطواف أ ف ض ل وقال غير ا ل إ م ا م الماوردي ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل وهو المعتمد في المذهب ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ا ل ص ل ا ة خير مشروع وهي أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله و ز ي ا د ة على ذلك أ ن ا ل ص ل ا ة ا ل و ا ح د ة في ا ل ن ز ج د الحرام تأجل ألف صلاة مئة فيما سواه من المساجد. ولذلك ا ا ه من م س ا ج د و ل رجح أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم ا ل ص ل ا ة وقال عبد الله بن عباس قولا بين القولين قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصلاة عبد بن رضي مكة لأهل الطواف إنه باتطاعته يطوف وبالنخمة الطواف دائما للغرباء لانه لا يتمكن من الطواف دائما الان ب إ م ك ا ن ه ان يطوفا ولكنه غدا سوف لا يتمكن من الطواف ولكل مجتهد نظري والسنه الثامنه من سنن الطواف ان يصلي بعده ركعتين وهما ركعتا الطواف وهاتان الركعتان تجزئ عنهما الفريضه كتعيه ا ل م ج د تجزئ عنهما الفريضه وتجزئ عنهما الراتبه لو صلى س ن ة ر ا ك ب ة كان صلى ف ر ي ض ة الظهر مع ا ل إ م ا م ثم قام وطاف وبعد ذلك صلى ن ا ف ل ة الظهر قد ت ج ز ل عن ركعتي الطواف و ا ل أ ف ض ل في م ك ا ن فعلها أ ن يكون خلف ا ل مقام خلف م ق ابراهيم م إ عليه السلام وقد ثبت في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام وقال خذوا عني ولذلك ل ذهب الامام الثوري رضي الله ت عنه ا ل ى ع إ ل ى انه لا يجوز فعلها الا خلف المقام ولكن راي جماهير الفقهاء انها خلف المقام افضل من منها في مكان اخر ولكنه لو ص ل ى ه ا في مكان آ خ ر ف إ ن ه ا تصح ف إ ذ ا لم يتمكن أ ن يصليها خلف المقام فتحت الميزاب ثم ثم الحرام من الحرام الحرام الحرام في في في أي أي النسجد بقاع النسجد بقعة كله مكان بالصلاة ويصليا في اي مكان وفي اي زمان ولا تفوت الا إ بموته ويخليهما ا ل أ ج ي ر عن ا ل م س ت أ ج ر ح ن اذا لم يستطع ا ل إ ن س ا ن أ ن يقوم بالشعائر بنفسه يستنيف عنه عندما تكلمنا عن ا ل ا س ت ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة بنفسه أ و ا ل م ب ا ش ر ة بغيره ف إ ذ ا استاجر إ ن س ا ن ا قاد يصليهما ا ل أ ج ي ر عن ا ل م س ت أ ج ر ويصليهما الولي عن الصبي الذي لم يميز للإنسان الصغير يحرم عن قاد يصليهما عنه ولو والى بين اسابيع يعني عدة طوافين ف ت عدة ط ة طوفة طوفة سبعا سبعا سبعا ب ثم ثم لو والى عدة أ س او ب ي ع ط اكثر ف أو أ ثم والى بين ركعاتها لكل طواف ركعتين جاز بلا كراهه كما قاله الامام النووي في المجموع ولكن الافضل ان يصلي عقب كل طواف ركعتين ل أ ن كل طواف ع ب ا د ة م س ت ق ل ة فيتممها يطوف وبعد ذلك يصلي ثم يطوف ويصلي ثم يطوف ويصلي لكنه لو, لو طاف ع د ة مرات وبعد ذلك صلى لكل طواف ركعتين ف إ ن ه ا لا يجزئ وبلا تراها ل أ ن ن ا كما ذكرنا لا يوجد زمن لهذه ا ل ع ب ا د ة وبناء على ذلك يصليها متى جاء وحيث جاء قالوا صلى للجميع ركعتين ف إ ن ه ي ج ز ئ و ي س ل له أ ن يقرا أ في ل ل أ أي و ى في الركعه ا ل أ و ل ى قل يا أ ي ه ا الكافرون و أ ن ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة اخلاص ل إ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ويجهر فيهما ليلا ل أ ن حكمهما كحكم جميع الصلوات ا ل ل ي ل ي ة ويوجد عندنا قول في ا ل ب ذ ه ب ب أ ن ا ل م و ا ل ا ة بين ا ل أ ش و ا ط و ا ج ب ة نحن ق ل ن ان إ من سنن الطواف ان يوالي بين ا ل أ ش و ا ط ا ل س ب ع ة و أ ن يصلي ركعتين خلف كل طواف عندنا قول في المذهب ب أ ن ا ل م و ا ل ا ة و ا ج ب ة و أ ن ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم والى و خ ل ى عقب الطواف ركعتين وقال خذوا عني مناسككم ولذلك يجب علينا أ ن نغالي و أ ن نصلي ركعتين وراء الطواف و إ ل ا كان يعتبر طوافا واجاب جمهور أ ص ح ا ب ن ا الذين قالوا الموالاة الصلاة بواجبة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعراب إذا وليست صلى عليه وسلم مسلم تذكرون بصريح بأن مندوبة وأن مندوبة بأن كنتم في ب د ا ي ة كتاب الايمان و س أ ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عما أ و ج ب ه الله ت عليه ا ى ع فقال خمس ص ن و ا ت في اليوم و ا ل ل ي ل ة قال ا ل ع ر ب ي للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل علي غيرها هل هناك واجب آ خ ر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إ ل ا أ ن تطوع يعني ما عليك ما فلا واجبا سوى هذا. وذكرت لكم حين الكلام على هذا الحديث ب أ ن أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل نفوا به كثيرا من ا ل أ م و ر أ و من الخلافيات في مواضيع ا ل ص ل ا ة نفوا بها وجوب ص ل ا ة الوتر ونفوا بها وجوب ص ل ا ة العيدين ونفوا بها وجوب ركعتي الطواف ق ا ل ل أ ن ه ا لو كانت و ا ج ب ة لقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك واجبات أ خ ر ى أ ل ا وهي كذا وكذا من الصلوات إ ل ا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لو لا إ ل ا أ ن تطوع ولذلك ذهب جمهور أ ص ح ا ب ن ا إ ل ى أ ن ا ل ص ل ا ة وراء الطواف م ن د و ب ة وليست ب و ا ج ب ة والخلاف بين أ ص ح ا ب ن ا في ب ك ا ت ي الطواف واجبتان هما أ م مندوبتان في الطواف إ ذ ا كان فرضا كطواف ا ل ا ب غ ا ض ة أ و طواف العمره و أ م ا إ ذ ا كان نفلا فقد اتفق جميع ا ل أ ص ح ا ب على أ ن الطواف في هذه ا ل ح ا ل ة يكون مندوبا ولا يكون واجبا والطواف لا يشترط أ ن يكون أ ن يفعله ا ل إ ن س ا ن بذاته قلنا ل أ ن ه من المحتمل أ ن يكون مريضا فيحمل أ و يركب و س ي ل ة من وسائل النقل ولذلك تكلم الفقهاء على أ ح ك ا م الطائف إ ذ ا كان محمولا قال لو حمل الحلال محرما إ م ا لمرض أ و صغر أ و لعذر آ خ ر أ و بلا عذر ل أ ن ن ا قلنا يجوز ل و أ ن يركب بلا و حمل ل ل ل ح ا م ح ر م ا وطاف به ولم ينوه الحامل لم ينوه لنفسه م ي و ل ن ولم ينوه ل ه ب ة قال حسب للمحمول عن الطواف الذي تضمنه إ ح ر ا م ه ت ر ا ك ب ا ل ب ي م ة لا في فرق سواء حمل على آ ل ة على ع ر ب ة أ و حمله إ ن س ا ن وركب د ا ب ة ف إ ذ ا لم ينوه الحامل لنفسه ولم ي ن و ي لهما في هذه ا ل ح ا ل ة يحسب للمحمول لو حمل الحلال حسب المحمول وكذلك لو حمله عن نفسه. إذا حمل الحلال للنواه لطواق إلا التطوع لنفسه وأما المحرم المحرم عليه أو نواه وأما الصواق ولسهم محرم حسبzeit محرم محرما ح من من طاق إذا إذا إذا كان بعد الوقوف、بعرفة. فإذا كان طافا بعرفة عن نفسه بعد قد عن نفسه وحمل المحرم في هذه ا ل ح ا ل ة يجزئه أ ي ض ا ولو حمل محرم قد طاف عن نفسه لاحرامه أ و ما دخل وقت طوافه ف إ ن ه يجزئه والا بان لم يكن المحرم الحامل قد طاف عن نفسه ولو حمل محرما اخر فان الطواف يقع عن نفسه لانه يجب عليه ان يفعل فرضه وبعد ذلك يحمل ا ل آ خ ر ي ن أ م ا أ ن ه لم يفعل فرضه يطوف ب ا ل آ خ ر ي ن فلا يصير هذا ولذلك اذا ما كان قد طاف عن نفسه ودخل وقت طوافه فبهذه ا ل ح ا ل ة لا بد من قفل ا ب د من ق ف ف إ ذ ا قفضته للمحمول قال ا ل آ ن أ ر ي د أ ن أ ط و ف أ ن ا دخل وقت طوافي ه إذا لم ن أن هذا يقع عن نفسه و الطوافج المحمول ي يقاو هذا ب أ ن ه لا يصح ي ي ر لا ص أ ن يطوف عن ا ل آ خ ر ي ن فهو لم يطف و عن نفسه هذا إ ذ ا أ ط ل ق لكنه إ ذ ا نوى قال أ ن ا ا ل آ ن دخل وقت طوافي ولو طفت وما قصدت الطواف للمحمول سيقع عني قطعا لاني أ ن ا أ و ل ى من المحمول في هذه ا ل ح ا ل ة قال إ ن قصده للمحمول قال هذا الطواف للمحمول فلو ا ص ي ا للمحمول ويصير الحامل ب م ن ز ل ة ا ل آ ل ة التي يستعملها ا ل إ ن س ا ن ليطوف بها حول البيت و إ ن قرده لنفسه قال انطواف ا ت و لي هذا يدخل وقت ه أو لي ه م ا قال انتواف ل وله في هذه ا ل ح ا ل ة يقع للحامل فقط ل أ ن ه لا ت ج ر ي ه في هذه ا ل ع ب ا د ة ما يضرب ان يطوف واحد عن اثنين ف إ ذ ا قال لي وله وقع عن الحامل و إ ذ ا قال لي وقع عن الحامل و إ ذ ا أ ط ل ق ف إ ن ه ينصرف أيضاً الى الحامل ل أ ن ه دخل وقت طوافه ذ إذا ا كان م حتى ر محرما إذا كان محرماً, وحمل محرما آخر م وحمل ا إذا كان ح الصبي الصبي وغير السواء الصبي إ ذ ا أ ح ر م عنه أ و ل ي ا ؤ ه أحرم عنه و ل يلزمه ه ي أ ن يفعل له كل ما يجب على الحاج فعله مما لا يستطيع الصبي فعله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم